قَالُتَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَقُونَ Yeah. down Qala mətəkri No No, no. سنبيئ الأخرجني من السجن وجاء بكم من البدو və zümin bədi Mm He -hmm. وي للاحاضي صوت ير السماء ربي قد آل Oh, <laughs> وما كنت fa da I'll find love. कौन दी के وتفصيل كل شيء